「ありがとうございました」<音楽><音楽>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 アラハララグワンララグ لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه و ا ل ل ه أكبر ا ل ل ولله ه أكبر ا ل ح م م د ت ر ن ي ه 入院。 Thank you. الله ح موسوعه د لله كثيرا ب ا ل ل ه ب ك ر ة و أ ص ي ل ا ل ا إ ل ه الله بكرة وأصيلا لا إله إلا و ح د صدق وعده ونصر عبده جنده ه ه ونصر وأعز و ز م الاسلاميه ش ر د ن ا م ح م د و ع ل ى أ ص ا ل ل خ د ن ا م ح م د وعلى و أ ز ا ج س ي د ن ا محمد و ع ل ى أبرية سيدنا, محمد وعلى سيدنا محمد وسلم محمد ت س ل ي م ا كثيرا ا ل ه لا إ ل ه إ ل ا الله وحده صلى وعده ونصر عبده وعزه أ ج ن د و ه ز م ا ل أ ح ز ا ب وحده لا إ ل ه إ ل ا الله و لا ن ع ب د إ ل ا إ ي ا ه مخلصين و ع ل ى آل سيدنا محمد و ع ل ى أ ص ح ا ب سيدنا محمد و ع ل ى أ ن ص ا ر سيدنا محمد و ع ل ى أ ز و ا ج سيدنا محمد و ع ل ى ذريه سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ALLO-